ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهدئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بِلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُل لَهُمْ مِنْ شُرْكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرْكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذْ يَتَفَرَّقُونَ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 فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تغهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَفُوسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألتنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم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 ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمالكم من شركاء فيما ردقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فلاتبع الذين ظلموا أغواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين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 آثِ ذَلِكَ الْقُرْبَى حَقًّا وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ فَذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالٍ فلا يرضو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون ولها الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء سبحانه وتعالى أن يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل في الأرض فانظروا كيف كان آقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله، يوم إذن يصدعوا، من كفر فعليه كفره.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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ول يذيقكم من رحمته ولتجري الفرق بأمره ولتجري الفرق بأمره ولتبتغوا من فضله ولا تشكرون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 اِذَا أَصَابَ بِجِنٍّ مَّن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُؤْمِنِينَ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 فَرَّ الظَّلُّ مِنْ بَعْدِهِ يَكُونُ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ إِذَا وَلَّمُدْ بِرِيدٍ وَمَا أَنتَ بِهَذِهِ الْعُمْيَ عَلَى ضَلَالَتِهِ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 كذلك يُبَعَّل الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حق ولا يستخف أنك الذين لا يُقِنون